بسم الله الرحمن الرحيم. <س ؤ> إنا ال> أرسلنا ن و ح ا إلى قومه، أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. قال: "يا قوم، إني لكم نذير مبين".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 ثم إ ن ي أ ع ل ن ت لهم و أ س ر ر ت لهم اسرارا فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا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 وقالوا لا تذرن ا الهتكم ولا تذرن ا ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أ ض ل و ا كثيرا ولا تزد الظالمين إ ل ا ضلالا